رفع رايه العباس يم حسين ابو اليمه عمي رفع رايه العباس يم حسين ابو اليمه نظرها للجيوش حشود كلها بايع الذم نظرها للجيوش حشود كلها بايع الذم قصد للمشروع العباس اي قصد للمشرح العباس من الجربه وفى عمره والهم هاي شال الشاظ جاب علم شال الشاظ جاب علم شال الشاظ هلا رفّت رايه العباس يم محسين ابو اليمه نظره للجيوش حشوند كلها بايع الذمه قبل المشرع العباس من الرجربه وفى والغيره والهمه شال الشط جاب علمته نشال <سؤال> الشان قصد شاطئ الفرات وطبل المسنات قصت شاطئ الفرات وطبل المسنات وغصبا على اخشوم القوم فاتع للفرات فات اكل بي ارغب شياله قوا اولف لف, لف الريات <تصفيق> طب ابن الوصل كرر يا سيد صوب المسناس وغصبا على خشوم القوم طب الارض الخرات وفاز كل بي ارغب شيال اطوا وكف كفرايات وبسرايا الخضره من شارب سرايا الخضره الابن الوصل كرار ابن حدر ولي نداحي البيبان عمي والراوي مو الباوي والراوي ايش كتب عنا بس سم الفرسان شيل شي الشي. تصيح بصوت بالك تدخل الميدان شيل شي الشي. تصيح بصوتها بالك تدخل الميدان وحد العفاش على الحومه تلعبات <تصفيق> الى الشاعر الراضي الفيصل يلهمك على قلبك ايشا وصبح وكلي انت يا الواجع وانا اللي يجي لك دير الوجه للعباس او قل لا يا خديجه جايه لد خيلك بس حلفه بزينب يقضيها بس حلفه بزينب عشانك بيت اخر بيت هذا اليوم, اليوم. اليوم ماخذ ما وكاله عاد على كيفك عمي صببيت واحد بشرطي جاوبه صلوا على محمد وعلى محمد ودال خطيه برد عشاء صلوات باعلى اصواتكم ثاني شاء لم نعير اي بالمحتوار لمنا ويله حبا حبا للنبالمختار لمنا الذي عن بغض لمناين لمناها والله كل هذا الفخر والزمواد وهو والزود لمنى لمنى ربتنا على حب حيا ام الحمي صلوات غير ام الحسن بالحشر مالك غير يا <عليق> ويل بالحشر مالك ما شفها للجنان هناك والله مالك ما بنينك ما تنفعك ولا ما عليك الا محبه الزهره اي الزتيه